What? <laughs> ما صليت على النبي اما عه تبي وتبي ما تحمد الله الكشكره تسال عن حظها وين عين ما خلت حد في حاله ولو كانت بحسن حاله تصيد اللي متاني ومستانس وتسكر عين عين تحرق قلبك على الفاضي وتحرم عينك نوم العين لا لا لا ما ما ما حد منك رزقك هدي هدي ஆக கோ மஹா كشافت نعمه عودها كم من كلمه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله قول الله يزيد ويعطيني ولا يحرمني ولا يغمني وباللي عندي يرضيني ويكتب لي اللي يرضاه قول كررها وصفنيات تتهنى باللي تلقاه الدنيا تضيق خنقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح تابر واطمح من حقك بس بلاش العين لا لا لا ما تسود دنيا تضيق خنقك الحمد لله ما حد بياخذ منك رزقك هدي وارتاح تابر واطمح من حقك بس بلاش العين من جد وجد هذا اللي تعلمناه واحنا صغار ومن حسد عاش بنكاي هذا اللي تعلمناه واحنا كبار لا لا لا ما تسود الدنيا تضيق خلقك الحمد لله ما حد ياخذ منك رزقك دي واللي تحت تعبر واصحح من حقي بس بلاش العين السلام عليكم انا حمود الخضر اذا عجبكم الفيديو تعرفون ايش تسوون سبسكرايب لايك شير وتشرفتوا وصلكم على مواقع التواصل الاجتماعي